في الكلام على قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا فأغنى ذلك عن إعادته هنا قوله جل وعلا وحل عقدة من لساني يفقه قولي قال بعض العلماء دل قوله عقدة من لساني بالتنكير والإفراد وإتباعه لذلك بقوله يفقه قولي على أنه لم يسأل إزالة جميع ما بلسانه من العقد بل سأل إزالة بعضها الذي يحصل بإزالته فهم كلامه مع بقاء بعضها وهذا المفهوم دلت عليه آيات اخرى كقوله تعالى عن واخي هارون هو أفصح مني لسانا الآية وقوله تعالى عن فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين والاستدلال بقول فرعون في موسى فيه أن فرعون معروف بالكذب والبهتان والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى عن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه من على موسى مرة أخرى قبل منه عليه بالرسالة ورسالة أخيه معه وذلك بإن من فرعون وهو صغير إذ أوحى إلى أمه أي ألهمها وقذف في قلبها وقال بعضهم هي رؤيا منام وقال بعضهم أوحى إليها ذلك بواسطة ملك كلمها بذلك ولا يلزم من الإحاء في أمر خاص أن يكون الموحى إليه نبيا وأن في قوله أنقذ فيه هي المفسرة لأن الإيحاء فيه معنى القول دون حروفه والتعبير بالموصول في قوله ما يوحى للدلالة على تعظيم شأن الأمر المذكور كقوله فغشيهم من اليم ما غشيهم وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى والتابوت الصندوق واليم البحر والساحل شاطئ البحر والبحر المذكور نيل مصر والقذف الإلقاء والوضع ومنه قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب ومعنى أنقذ فيه في التابوت اي ضعيه في الصندوق والضمير في قوله أن فيه راجع إلى موسى بلا خلاف وأما الضمير في قوله فقد فيه في اليم وقوله فليلقه فقيل راجع إلى التابوت والصواب رجوعه إلى موسى في داخل التابوت لأن تفريق الضمائر غير حسن وقوله يأخذه عدو لي وعدو له هو فرعون وصيغة الأمر في قوله فليلقه اليم بالساحل فيها وجهان معروفان عند العلماء أحدهما أن صيغة الأمر معناها الخبر قال أبو حيان في البحر المحيط فليلقه أمر معناه الخبر وجاء بصيغه الأمر مبالغة إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها الوجه الثاني ان صيغه الامر في قوله فليلقه اريد بها الامر الكوني القدري كقوله انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فالبحر لا بد ان يلقيه بالساحل لان الله امره بذلك كونا وقدر وقد قدمنا ما يشبه هذين الوجهين في الكلام على قوله تعالى فليمدد له الرحمن ومد وما ذكره جل وعلا في هذه الآيات اوضحه في غير هذا الموضع كقوله في القصص واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقد بين تعالى شدة جزع أمه عليه لما ألقته في البحر وألقاه اليم بالساحل وأخذه عدوه فرعون في قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة يأخذه مجزوم في جواب الطلب الذي هو فليلقه اليم بالساحل وعلى أنه بمعنى الأمر الكوني فالأمر واضح وعلى أنه بمعنى الخبر فالجزم مراعاة لصيغة اللفظ والعلم عند الله تعالى وذكر في قصتها أنها صنعت له التابوت وطلته بالقار وهو الزفت لئلا يتسرب منه الماء إلى موسى في داخل التابوت وحشته قطنا محلوجا وقيل إن التابوت المذكور من شجر الجميز وأن الذي نجره لها هو مؤمن آل فرعون قيل واسمه حزقيل وكانت عقدت في التابوت حبلا فإذا خافت على موسى من عيون فرعون أرسلته في البحر وامسكت طرف الحبل عندها فإذا أمنت جذبته إليها بالحبل فذهبت مرة لتشد الحبل في منزلها فانفلت منها وذهب البحر بالتابوت الذي فيه موسى فحصل لها بذلك من الغم والهم ما ذكره الله تعالى في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا الآية وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من مننه المتتابعة على موسى حيث قال ولقد منننا عليك مرة أخرى أشار إلى ما يشبهه في قوله جل وعلا ولا منننا على موسى وهارون الآية أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته